بسم الله الرحمن الرحيم 118. والنازعات غرقا والناشقات نشقا والسابحات سبحا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَّةً واحدة فإذا وبالسيرة هل أتاك حديث 119. إذهب إلى فرعون <إنه> طغى. فقل Yeah. Well, I'm gonna so جَهَنَّمُ لِمَن الجحيم هي المأوى Oh, shit! No.